بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فكان آخر ما ذكرنا هو ما يتعلق استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة وخلاصة ما ذكر أن الأحاديث التي تقابلت في هذا الباب الذي منع منها هو من الأحاديث القولية والذي قابله ما قد يفهم منه الجواز أو الترخيص في ذلك هو من الأحاديث العملية وقلنا إن أهل العلم سلكوا إزاء هذه الأحاديث ثلاثة مسالك فمن قائل بالترجيح ومن قائل بالنسخ ومن قائل بالجمع بين هذه الأحاديث وذكرنا الوجوه التي يمكن أن يرجح بها بعض هذه الأحاديث على بعض عند القائل به، وذكرنا أيضاً الوجوه التي يمكن أن يجمع بين هذه الأحاديث بها، ولا حاجة للإعادة، لا حاجة للإعادة، لكن. بقيت بقية يسيرة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غرهوا لا يخفى عليكم أن هذا إنما قيل لمن كانوا في المدينة فالقبلة بالنسبة إليهم تكون إلى ناحية الجنوب وهم منهيون عن استقبالها أو استدبارها بمعنى أنهم لا يستقبلون الجنوب ولا يستقبلون الشمال ولكن من كان في ناحية أخرى كهذه الناحية فإنه يقال له يؤمر بالتوجه إلى الشمال أو, أو الجنوب هذه واحدة والثانية وهي أنه صلى الله عليه وسلم هنا قال شرقوا أو غربوا وقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل هذه المقولة التي قالها أبو أيوب رضي الله تعالى عنه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرق أو غرب فهم من ذلك جماعة من أهل العلم أن الميلان اليسير لا يكفي الانحراف اليسير لا يكفي فيما يتعلق باستقبال القبلة للصلاة لا يضر الانحراف اليسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا بالنسبة لأهل المدينة بالنسبة لأهل المدينة ونحن هنا نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة فالانحراف اليسير عن القبلة لا يضر يعني يحرص الإنسان أن يتحرأ لكن لو أنه وقع له انحراف يسير أو وجد مسجد فيه انحراف يسير فإن الصلاة فيه صحيحة لا إشكال فيها فهنا فهم جماعة من أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين بن تيمي رحمه الله أن الانحراف اليسير لا يكفي لا يكفي بل لا بد بل لا بد من تغيير الوجه تماما لماذا كان الانحراف اليسير لا يؤثر في الصلاة لأنه ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا الذي يقضي حاجته وهو منحرف قليلا عن ناحية القبلة الواقع أنه أنه مستقبل لها لهذا السبب مستقبل لها فعلى قول من منع من الاستقبال في البنيان وفي خارج البنيان لا يكفي الانحراف اليسير وإذا قلنا إنه يفرق بين البنيان وغير البنيان فكذلك لا يحصل ارتفاع الحرج في الفضاء حينما ينحرف الإنسان قليلاً بل لابد من أن يتجه إلى الجهة الأخرى كالشمال والجنوب في من كانت قبلته إلى ناحية الغرب مثلا وهكذا فعلى كل حال هذا يمكن أن يفسر به قول أبي أيوب رضي الله تعالى عنه فكنا ننحرف فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل بأي اعتبار يمكن أن يحمل على هذا المعنى بمعنى أن الانحراف الذي كانوا ينحرفون لا يحولهم إلى الجهة الأخرى تماما وعليه فالحرج لا يزال قائما فيحتاج إلى استغفار يحتاج إلى استغفار على هذا الاعتبار ويمكن أن يقال بأنهم كانوا يستغفرون الله عز وجل مع أنهم كانوا ينحرفون إلى جهة أخرى يمكن أنهم انحرفوا إلى جهة أخرى تماما لماذا استغفر الله عز وجل لأنهم رأوا ما يجب الاستغفار وهي مراحيض وجهت إلى ناحية القبلة فهم وإن لم يواقعوا هذا العمل إلا أنه عمل مذموم شرعا لا يليق مع حرمة الكعبة. فاستغفر الله عز وجل هذا السبب كما أنت أحيانا ترى بعض من يفعل ما لا يليق فتستغفر وأنت لم يقع منك شيء من ذلك أليس كذلك أليس الإنسان يستغفر حينما يرى بعض ما يشين يقع من غيره فيحمله ذلك على الاستغفار نعم، فيكون قالوا هذا من لهذا السبب لهذا السبب والله تعالى والله تعالى أعلم هذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة نعم وننتقل إلى مسألتين أو إلى حديث آخر وإذا كان لديكم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 عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد نعم عندكم الإداوة إناء صغير من جلد أصل مم. نعم يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة أنس رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأما هذا المبهم فلا حاجة إلى معرفته ما يترتب على معرفته فائدة وظاهره أنه غلام أنه صغير لأمرين مذكورين في الحديث وهو التصريح بلفظ الغلام وهو من كان بعد الفطام إلى البلوغ فإذا بلغ لم يكن غلاما وقد يطلق الغلام على الكبير لمعنى لكنه خلاف الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش لا يقصد أطفال ولكن يذكر ذلك لمعنى كالتحقير وتصير شائن هؤلاء وأنهم لا يستحقون هذا الأمر الذي الذي وصلوا له من الخلافة والتنازع على الملك وما أشبه ذلك. فالمقصود لا يهمنا هنا من هو هذا الغلام؟ ويقول وعنازه والعنازه هي الحربة. لماذا كان صلى الله عليه وسلم يحمل العنازه إذا خرج إلى الخلاء؟ فيأتي نعم أنس رضي الله عنه هذا الغلام ومعهم الماء والعنازه. يمكن أن يقال العنزه من أجل أنه إذا أراد أن يصلي فيغرز هذه العنزه أمامه لتكون سترة ويمكن أن يكون ذلك لنبش الأرض وتحريكها بها من أجل أن يهيئ موضعا يبول فيه لأن يصيبه رشاش البول ويمكن أن يغرز هذه العنزه فيضع عليها ثوبا أو نحو ذلك من أجل أية يستتر نعم فهنا قال نعم كا يدخل الخلاء فأحمل وغلأ أنا وغلام معي عنزه نعم إذا وتم ما وعنزه فيستنجي فيستنجي والمقصود بالعنزه هي حربة صغيرة أو رمح صغير وكان من شأنه صلى من عادته أنه يحمل معه العنزة كثيرا في أسفاره وفي طيب الآن هذا الحديث ما هي الفائدة التي من أجلها أورده المؤلف هنا في الطهارة وأداب قضاء الحاجة والاستنجاء ما هي الفائدة لماذا أورده ما هو المقصود من هذا الحديث يحمل عنزة وإذاوة من ماء فيستنجي بالماء ما الغرض نعم نعم نعم هذه هذا هو الغرض أن الاستنجاء بالماء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الله وقد يقول قائل وهل هذه قضية تحتاج إلى تدليل وتنبيه، فهي قضية ظاهرة وواضحة ومعلومة نقول لا العلماء رحمهم الله لسعة مداركهم واطلاعهم ومعرفتهم يوردون أشياء لربما يستشكلها من لم يطلع هذا الاطلاع فهنا يوجد من خالف في هذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يد النتن هذيفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستنجاء في الماء فقال إذن لا يزال في يدي النتن نعم وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يستنجي لا يستنجي بالماء وأذكر في بعض الروايات أن ذلك في البول يعني بالنسبة لابن عمر كان يستنجي بعود ولربما بالأرض ولربما بحائط بجدار أو نحو ذلك المقصود أن ابن عمر نقل عنه أنه ما كان يستنجي ما كان يستنجي بالماء بل جاء عن ابني المسيب أن هذا يعني الاستنجاء بالماء أنه وضوء النساء وضوء النساء طبعا المرأة بحاجة إلى مزيد من التنظف لأنها تتهيأ لزوجها نعم ولألا يجد منها ما يكره فهذا ابن المسيب يقول حينما سئل عنه قال إنما هو وضوء النساء يمكن أن يكون قال ذلك مبالغة في الرد على من أنكر الاستجمار لأنه يوجد من أنكر الاستجمار ونقل هذا عن جماعة أو عن عن طائفة قليلة نقل هذا عن بعض فقهاء المالكية بغض النظر عن التعليل الذي عللوا به يعني منهم من يقول إنه لا يستنجى بالماء لأنه مطعون فيكون ذلك تكريماً له يكون تكريماً له ولربما منع منه بعضهم لأنه يفضي إلى ملابسة النجاسة باليد وهذا ليس على كل حال ليس على كل حال في مثل الاستنجاب بالبول ما يحتاج إلى ملابسة النجاسة باليد فالمقصود أنك إذا عرفت هذا المعنى عرفت لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب وقس على هذا أشياء كثيرة لربما يضيق عندها العطن، نعم، ويتعجب الإنسان ويقول ما الحاجة لمثل هذا، فإذا اطلع على العل على السبب، نعم، عذراء من فعل ذلك، وهذا في الأمور كلها، هذا في أمور الشرع وفي ما يتعلق بعادات الناس وكثير من تصرفاتهم. استغرب الإنسان من بعض الأشياء فإذا عرف السبب زال عجبه نعم ولا أريد أن أطيل في هذه القضية وإلا يوجد أمثلة كثيرة جدا في حياتنا التي نعيشها يضيق عنها الإنسان سواء في الخلافات التي تقع بين الناس أو حتى في أذواقهم ومعاشهم أو ما يتعلق بفهم أحكام الشرع نعم على كل حال يكفي هذا القدر في هذا الحديث نعم تفضل عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. نعم. يقول عن أبي قتادة الحارث ابن الربعي الحارث. وقيل اسمه عمر. وقيل النعمان. وقيل غير هذا. الحارث ابن الربعي و. مختلف في شهوده غزوة بدر لكنه شهد المشاهد بعدها وكانت وفاته مختلف فيها قيل كانت سنة 54 بالمدينة وقيل 38 بالكوفة فعلى كل حال يقول يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وهو يبول النهي هنا عن مس الذكر باليمين في حال التبول في هذه الرواية من المتفق عليه الرواية المخرجة مقيدة في الصحيحين مقيدة في حال التبول وعند البخاري في بعض الروايات إذا أتا أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره فلا يمسه ذكره فلا يمسه ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه وهذه الرواية يمكن أن تكون بمعنى الرواية السابقة وإن كانت ليست صريحة كالتي قبلها اللي قبلها وهو يبول هذه إذا أتى الخلاء فنهاه عن مس الذكر باليمين معنى ذلك أنه قد يمسه وهو في غير حال التبول قد يمس ذكره قبله وقد يكون في حال الاستنجاء نعم قد يحصل هذا فالرواية الأولى صريحة فأن ذلك في حال البول والرواية الثانية محتملة يمكن أن تفسر أن تفسر بها، ولكن ذلك ليس ليس بمقطوع به، ليس بمقطوع به. نعم. وعليه ترجم البخاري رحمه الله في الصحيح قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين. الاستنجاء باليمين. نعم. وفي لفظ آخر عند البخاري إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه وهذه صريحة في أن ذلك في حال البول وعليه ترجم البخاري رحمه الله بقوله باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال وعند مسلم نهى أن يمس ذكره بيمينه لاحظ هذه الرواية هي أعم مما قبلها أعم ما قبلها لا يمس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس ذكره وما ذكر ذلك في حال وما ذكر ذلك في حال التبول فهل نقول بأن المطلق المطلق هو فلا نهى أن يمس ذكره بيمينه ما ذكر في حال البول ولا عند الخلاء هذا مطلق ويمكن أن تعبر عنه وتقول عام نعم وهذا المطلق هل يحمل على المقيد فيقال النهي إنما هو عن مس الذكر باليمين في حال التبول ما العلة من النهي إذا نظرنا إلى أن اليد اليمنى تكون للأمور الكريمة واليد الأخرى تكون لما يتنزه عنه للأذى فلا شك أن مس الذكر في حالة التبول باليمين. أنه أمر يتنافى مع تكريم مع تكريم اليمين هذا لا شك فيه والحديث نص صريح في هذا يبقى القدر الزائد على ذلك في غير حال التبول في غير حال التبول لو أنه كان يغتسل أو أنه احتك من غير حائل أو نحو ذلك فهل هذا يتنافى مع حرمة اليمين أو لا جاء في ترجمة عثمان رضي الله عنه لما اجتمعوا عليه أولئك الذين قتلوه رضي الله عنه عنه وأرضاه كان مما قال لهم قال لهم وما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بايعت بها، لكن هذا ذكره عثمان رضي الله عنه لمعنى آخر، ما هو اليمين؟ وإنما لما وقع بهذه اليد من بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمها عن مثل هذا. لكن يؤخذ منه ما هو ماذا؟ تكريم أن مس الذكر بها يتنافى مع يتنافى مع هذه الحرمة التي من أجلها هاب وكرمها. فلم يمس بها ذكره يأخذ منها من هذه الناحية المقصود أن من أهل العلم من حمل المطلق على المقيد وقال المنهي إنما هو في حال البول والروايات يفسر بعضها بعضا وكلها في سياق واحد وهو النهي سواء نهى أن يمس أو فلا يمس كلها في سياق النهي نعم، فإذا نهى عنه مقيدا ونهى عنه ونها عن ذلك مطلقا فإن المطلق محمول على المقيد وهذا قول له وجه قوي من النظر. ثم سواء قلنا هذا أو هذا هل هذا النهي للتحريم أو أنه للكره؟ الشيء الذي ينبغي أن نتربى عليه. وأن نتأدب به هو أن نقبل عن الشارع وأن نأخذ عنه فإذا نهانا عن شيء انتهينا لكن من قارف شيئا من ذلك هل يقال إنه فعل شيئا محرما عامة أهل العلم جم أهير أهل العلم من السلف والخلف يقولون إن ذلك للكراهة ولاحظوا أين الصارف ليس عندنا صارف لا من القول ولا من الفعل وهذا مثال مثال على ما يخرج عن قاعدة أن الأمر للوجوب ولا نجد صارفا يصرف عن ذلك إذا نظرنا إلى كلام أهل العلم الذي دعاهم إلى أن يقولوا إن ذلك الكراهة يقولون هذا أدب هذا من باب الأدب منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومع ذلك قالوا إن ذلك إن ذلك ليس بحرام بل هو بل هو مكروه بل هو مكروه نعم هذا كلام عامة أهل العلم فعلى كل حال الإنسان لا يتضرر شيئا حينما ينزه يده اليمين عن هذه المقارفة سواء كان ذلك في حال البول أو في أو في غيره أو في غيره نعم، و... طبعا هذا الكلام يقال أيضا في مس الدبر ويقال بالنسبة للمرأة في مس القبل وذلك أن المعنى واحد بل إن مس الدبر أقبح من مس القبل باليمين في حال التمسح نعم أو في حال قضاء الحاجة و... وأيضا قد يرد سؤال هنا وهو إذا كان الإنسان يريد أن يستجمر الاستنجاء واضح يستطيع أن يستنجي من غير يحتاج إلى, إلى مس لكن بالنسبة للاستجمار إذا أراد أن يستجمر من البول فماذا يصنع هو منهي أن يمس ذكره بيمينه فهل يمسك الحجر باليسار فيكون مستجمرا بيده اليسرى عفوا يمسك الحجر باليمين وذكره باليسار ثم يكون مستجمرا بيده اليمنى أو ماذا يصنع من أهل العلم أن يقول بأنه يبحث عن شيء يستجمر به كحجر كبير فتكون اليمنى بعيدة أو جدار أو شجر أو الأرض أو نحو ذلك وإن لم يجد إلا حجرا صغيرا فيمكن أن يضعه بين عقبيه أو بين إبهامي وهذا قد يكون في صعوبة لكن يمكنه أن يضع الحجر بيده اليسار بين بعض أصابعه ويستجمر به أليس كذلك؟ وتكون اليمين بعيد عن هذا كله واضح؟ وهذا أسهل من أنه يمسك حجر بين إبهاميه ونحو ذلك لقد لا يحسنها كثير من الناس والله تعالى أهلا قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه لا يتمسح من الخلاء بيمينه يشمل القبل والدهر نعم ومعنى يتمسح يعني يعني يتنزه ويتطهر ولا يتنفس في الإناء هذه الجملة خارجة عن الموضوع الباب ولكن على كل حال لا يتنفس في الإناء بمعنى أنه يشرب ثم بعد ذلك يرفع الإناء ثم يتنفس خارجه فيشرب بعد أن يتنفس وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في هديه أنه, أنه يشرب في ثلاثة أنفاس وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك أهنأ وأمرأ أهنأ وأمرأ يعني حتى لو أنه شرب في نفس واحد من غير أن يتنفس في الإناء فإن هذا خلاف السنة لكن إن احتاج أن يتنفس فإنه مطالب بأن يرفع الإناء عن فنة ثم يتنفس بعيدا عنه والله أعلم. طيب. أهلا وعلى كل حال تعرفون الحديث المخرج في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه وما كان وما كان من أذى. وما كان من هذا ما وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني عنه وعن أبيه نعم وعبد الله بن عباس رضي الله عنه تعرفونه جميعا وقد قال فيه مسروق ابن الأجدع رحمه الله كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس فإذا تكلم قلت أفصح الناس فإذا تكلم قلت أفصح الناس فإذا تحدث قلت أعلم الناس وكانت وفاته في الطائف وسنة 68 عمره 72 سنة يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان هذه القبور هل هي من قبور المسلمين ولا من قبور أهل الجاهلية الأقرب أنها من قبور المسلمين الأقرب أنها من قبور المسلمين لأمور منها أن ذلك جاء في بعض الروايات ما يدل عليه نعم فقد جاء ثبت عند ابن ماجه رواية لهذا في بعض روايات هذا الحديث أنه مر بقبرين جديدين مر بقبرين جديدين نعم وكذلك أيضا جاء من حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد مر بالبقيع فقال من دفنتم ها هنا والبقيع مقبرة المسلمين من دفنتمها هنا وجاء في البخاري مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما وهذه الرواية ليست صريحة نعم وقد لا يؤخذ منها شيء في هذا المعنى من جهة أنها قبور مسلمين أو غير أو غير مسلمين ثم أيضا إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية التي هي سيرة في أنظار الناس مما يرجح أن هؤلاء ليسوا من المشركين فلو كانوا من المشركين لكان العذاب على الشرك بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير مع أنه لقائل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عذابهما في هذه القضية بخصوصها لكن معرفة أن هذا من قبور المسلمين أو ليس من قبور المسلمين لا يفيد في هذه المسألة التي نحن بصددها أن عدم التنزه من البول سبب من أسباب عذاب القبر ولكن قد يحتاج إلى هذا في إثبات مسألة وهي عذاب القبر لهذه الأمة فهل هؤلاء من هذه الأمة أو كانوا من المشركين فيقال عموما يستدل على هذه المسألة بأدلة أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تعذب أو تفتن أو تعذب في كما في حديث اليهود في قصة اليهودية التي جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ثم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر على ما ذكرت من عذاب من عذاب القبر فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير ما المقصود به هو أثبت أنهما يعذبان قال وما يعذبان في كبير ما المقصود بهذا بهذه الجملة وما يعذبان في كبير نعم قد يكون هذا وما يعذبان في كبير في نظركم أن هذه القضية سهلة تتساهلون فيها ولا تعتبرونها ولا تتحرزون منها نعم نعم هو هذا هو هذا الذي عليه عامة أهل العلم أن المراد وما يعذبان فيه كبير أي أنه أمر يمكن الاحتراز منه من غير كبير مشقة قضية يمكن التوقي منها ليست قضية صعبة لم يطالبكم بمطالبة تشق عليكم وترهق كواهلكم وتثقلكم هي قضية يمكن للإنسان التنزه عنها من غير كبير مشقة تلحقه نعم وجاء في رواية في البخاري وإنه لكبير وإنه لكبير يعني وما يعذباني في كبير وإنه لكبير قد يكون ما يعذباني في كبير في أنظاركم ولكنه كبير عند الله عز وجل أو ما يعذباني في كبير يعني من أنه يمكن الاحتراز منه لكنه كبير في عاقبته وعقوبته ونتيجته ومآل صاحبه السيد قضية التحرز من البول ليست مسألة سهلة يمكن للإنسان أن يتساهل فيها فهو كبير عند الله تبارك وتعالى أما أحدهما فكان لا يستتر من البول لا يستتر من البول لاحظوا هذه الرواية المخرجة في الصحيحين لا يستتر وهذه اللفظة يستتر تحتمل معنيين تحتمل معنيين تحتمل أن يكون المقصود الاستتار يعني عن أعين الناس يتساهل وكما يقول بعض الناس يقول أنا رجل أنا رجل بمعنى أن الرجل عندما ما يستحي نزع من الحياة أو أن الرجل ليس له عورة كما يزعم بعض الناس جهلا منه فالحديث يحتمل هذا ويحتمل معنى آخر لا يستتر من بوله بمعنى التوقي منه بمعنى أن البول يصيبه لا يستتر من بوله فيصيبه من الرشاش، يصيبه من رشاش البول وهذا المعنى هو الذي تفسره الروايات الأخرى للحديث وهو ما أشرت إليه فيما سبق من أن جمع الروايات يفيد في بيان المعاني يفيد في بيان المعاني ففي بعض الروايات يستبري أما أحدهما فكان لا يستدرئ من نعم وفي بعضها لا يستنزه يستنزه معناها أنه يتنزه من البول لا يصيبه شيء لا يصيبه شيء من وفي بعضها لا يتوقع لا يتوقع نعم وقد جاء من حديث ابن عباس عند الحاكم والطبراني بإسناد جيد قال إن عامة عذاب القبر من البول فتنزه منه إن عامة عذاب القبر من البول فتنزه منه وهذا حسنه الحافظ ابن حجر حسن إسناده إن عامة عذاب القبر يعني أكثر عذاب القبر وهذا يدل على ماذا يدل على أن على كثرة تساهل الناس في ذلك وهو بعض ما يؤيد أحد التفسيرات السابقة وما يعذباني في كبير أي أنه شيء محتقر في أنظاركم قضية تساهلون فيها فعامة عذاب القبر منه لكثرة ما يقع فيه من التفريط والتساهل نعم وجاء أيضا عند النماجة بإسناد أيضا صحيح نعم من حديث أبي هريرة أكثر عذاب القبر من البول أكثر عذاب القبر من البول يقول الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح باب من الكبائر ألا يستتر من بوله طبعا عبر بالاستتار هنا لأنه أورد الرواية السابقة لا يستتر من البول لا يستتر من البول وفي رواية في الصحيح نعم من بوله لاحظ لا يستتر من البول في رواية أخرى لا يستتر من بوله معنى ذلك هذا يرجح أن المقصود بالاستتار التوقي والتنزه لأن كيف يستتر من بوله إذا كان المقصود عن الأعين مع أن ذلك محتمل لا يستتر من بوله بمعنى عن أعين عن أعين الناس نعم لكن هو الأقرب والله أعلم هو ما ذكرت من أن المراد بالاستثار هو توقي نعم وأما قضية التستر عند قضاء الحاجة وفي غير قضاء الحاجة عند تستر من إبداء العورات فإن ذلك جاء في نصوص أخرى كقوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجهم فأمر بغض الأبصار وأمر بحفظ الفروج عن أعين الناظرين بالستر بالستر فإن هذا أولى ما يدخل في معنى الآية مع أنه يأخذ من عموم اللفظ حفظ الفرج بستره وحفظه أيضا عن مقارفة ما لا يليق المقصود أن الإنسان لا يجوز له أن يبدي عورته للناس لا في حال قضاء الحاجة ولا من غير قضاء الحاجة وهو فعل ينبئ عن عن قلة عن قلة المروءة وضعف في الحياة عند صاحبه يعني هو من فعل أهل الجفاء ليس من فعل أهل المرواة ولا أهل الحياة. هذا أمر ما يليق نعم فعلى كل حال ومما جاء في هذا المعنى أيضا حديث عبد الرحمن بن حسنة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ثم جعل صلى الله عليه وسلم كانت في يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها فبال إليها كانه يستتر بها صلى الله عليه وسلم نعم فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة بمعنى أن لربما كان المعهود عند هذا القائل هو أن الرجل لا يبول جالسا انظروا إليه يبول كما لأن المرأة هي التي تبول جالسة بد لأنها لا تتمكن من البول قائمة فقال انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقارير فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره فعذب في قبره هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وغيره فلاحظ تعذيب هذا الرجل نهاهم عن ذلك هل لمجرد النهي أو لأنه كان يفعله بمعنى أن الإنسان إذا بال قائما فإنه يصيبه رشاش البول غالبا إلا إذا أمن فمسألة البول قائما لا لا شيء فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال إلى صباطة قومه وهو قائم كما في حديث جابر نعم فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أكثر من مرة في أكثر من حديث وما قيل إنه صلى الله عليه وسلم فعله من أجل أنه فعل ذلك لعذر لعله جحشا باطن ركبته صلى الله عليه وسلم، فهذا إن كان وقع مرة فإن ذلك ليس في كل في كل في كل مرة، فهذا يجوز إذا أمن الإنسان من أن يصيبه شيء من رشاش البول وإلا فإنه يجلس والمقصود أن الإنسان مطالب في حال البول بالتستر ومطالب أيضا بالتنزه من البول. فأي الأمرين كان يحقق له هذا المعنى فإنه لا يمنع منه شرعا لا إشكال فيه والله تعالى والله تعالى أعلم قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة كان يمشي بالنميمة وهذا الفعل وهذا وهذا التعبير تعبير كان فكان يمشي ثم جاء بعده بالمضارع يدل على كثرة ذلك منه وأنه أمر قد اعتاد عليه وهذا قاعدة دائما إذا رأيت مثل هذا وكان يأمر أهله بالصلاة إسماعيل صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة معنى ذلك أنه كان يأمرهم دائما بهذا مرة بعد مرة فهذا الرجل كان يمشي بين الناس بالنميمة فدل ذلك على أن المشي بالنميمة بين الناس أنه من الكبائر وكذلك عدم التنزه من البول أنه من الكبائر باعتبار أن ضابط الكبير هو ما ورد فيه عقوبة خاصة أو وعيد أو لعن أو ما كان على وزانه ما كان على وزانه قد ذكرت هذا المعنى في بعض المناسبات السابقة غير هذا الدرس قلنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبع الموبقات التولي يوم الزحف هذا من السبع الموبقات طيب هذا الإنسان الذي لما رأى الجيش لم يتماسك ففر خوفا وضعفا أين هو من ذاك الآخر الذي جعل يدل الكفار على عورات المسلمين فيصيبون منهم مقاتل وين هذا من هذا مع أن هذا ما ورد فيه وعيد خاص وما ذكر في السبع الموبقات فيقال هناك أمور أعظم من المذكورة وهناك أمور تماثلها فيقال الكبيرة هي ما ورد فيه وعيد خاص نعم ورد فيه لعن أو ما كان نظيرا له على وزانه أو ما هو أبلغ منه أشد فالمقصود أنه على هذا الأصل أن الكذيرة هي التي ورد فيها وعيد أو فهذا الذي لا يستثر من بوله ورد فيه هذا الوعيد والعقوبة وأن عذاب القبر منه فدل ذلك على أن هذا الأمر من الكبائر وأن المشي بين الناس بالنميمة أنه من الكبائر، نعم وموضوع النميمة لا نريد أن نستطرد أن فيه ومتى يجوز للإنسان أن يخبر ومتى لا يجوز له أن يخبر نقل الكلام وإذا كان الإنسان يكره نقل الكلام مع أنه لا يحصل عليه ضرر هل هذا يعتبر من النميمة أو لا والمجالس بالأمانة فعلى كل حال قال فأخذ جريدة رطبة فشقها فشقها نصفين جاء عند البخاري في رواية فدعا بجريدة وكسرها كسرتين جعلها كسرتين وفي رواية عند مسلم فدعا بعسيب والعسيب معروف عسيب النخل بعسيب رطب فشقه اثنتين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وفي البخاري فوضع على كل قبر منهما كسرة قطعة من هذا ومن هذا وضع على كل قبر فقال صلى الله عليه وسلم نعم لما قالوا له لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا يخفف عنهما يعني العذاب ما لم ييبسا فهنا هل ذلك يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن ذلك عام بحيث إن الإنسان إذا مات يغرس عليه العسيب أو الأصان الخضراء أو باقات الزهور الرطبة وتوضع على قبره ويقال يخفف عنه بل ربما زرعت شجرة على القبر نعم ولربما تعاهدها الإنسان بالسقي نحوها فلا هذا يخفف عنه إذا وجدت على القبر أشاب نابتة وأشجار هل هذا من هذا ينفع صاحب القبر ويقال ما شاء الله عليه نبت على قبره الشجر هل هذا يفيد ويؤثر الجواب لا لا إذن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام هو من قبيل الشفاعة هو نوع من هو نوع من الشفاعة ويدل عليه حديث جابر الطويل عند مسلم إني مررت بقبرين يعذبان إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرتفها عنهما ما دام الغصنين مدعف ما دام الغصنان رطبين ما دام الغصنان رطبين فهذا ماذا يعني يعني أن هذا خاص بل هو صريح فإن هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وعليه فمن غرز غصنا أو شجرة أو عسيبا على قبر حديث أو قديم فإن ذلك يكون من قبيل من قبيل البدع وليس له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فعل هذا لأن هذا من خصائصه بنص هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند عند الإمام مسلم نعم تفضل نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالاستواك عند كل صلاة وعن حديثة رضي الله وعن حديثة ابن اليمن رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوس فاهو يشوس فاهو بالاستواك وعن عائشة رضي الله عنها قالت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 فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه فما عدا عداء فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو اصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم هذا لفظ البخاري ولمسلم, النحوة ولمسلم النحوة نحوه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال يكفي هذا يقول باب السواك باب السواك السواك يطلق على الآله التي يستاك بها أي كانت سواء كانت من عود الأراك أو من أي عود يمكن الاستياك به نعم أو غير ذلك نعم مما يستاك به يعني على الآلة أو على يطلق على الآلة أو على الفعل بمعنى الاستياك باب السواك بمعنى باب الاستياك يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا والمعنى يرجع إلى شيء واحد بمعنى أن الاستياك لا يكون إلا إلا بآلة حتى على قول من قال إن الاستياك يكون بالأصبع فإنه صار ذلك آلة له وإذا قلنا باب ما جاء في السواك بمعنى الآلة فإنما يتخذ ذلك من أجل الاستياك به ومن أجله يعقد الفقهاء هذا الباب فيكفي هذا القدر فيه باب السواك نعم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لولا أن أشوق على أمتي لا بالسواك عند كل صلاة هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نعم مثل زيد بن خالد والعباس بن عبد المطلب وبن عمر وعبد الله بن حنظلة ورجل من الصحابة هو زينب بن جحش ومسألة لا لا لا لا السواك، نعم هي من ال من المسائل التي تضافرت فيها النصوص من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لأمرتهم بالسواك معنى ذلك أنه لم يأمرهم لوجود المانع وهو وهو خاشيته صلى الله عليه وسلم من لحوق المشقة بهم فيؤخذ من هذا القدر دل هذا على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب لأنه إذا أمرهم كان ذلك حتماً لازماً عليهم يجب عليهم أن يفعلوه فيلحقهم بسبب ذلك مشقة لأن الإنسان قد لا يتأتى له ذلك في كل الحالات في كل الحالات إما لضيق الوقت وإما لعدم وجود ما يستاك به إنهم أو غير ذلك من المعاني فيلحقهم بسبب ذلك مشقة وقد جاء من حديث بوراير في بعض الروايات لا فرضت عليهم السواك لا فرضت عليهم السواك وكذلك جاء أيضا من حديث العباس رضي الله عنه لا فرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء كما فرضت عليهم الوضوء فالمقصود لا أمرتهم يعني لا أوجب ذلك عليهم حيث عبر عنه بالفرض بالروايات الأخرى نعم فهذا يدل على أن السواك أنه ليس بواجب ليس بواجب وإنما هو مستحب مندوب إليه أمر يحبه الشارع وحث عليه كما في هذا الحديث يقول لأمرتهم بالسواك عند كل عند كل صلاة هذه الرواية في الصحيحين عند كل صلاة وجاء في بعض الروايات عند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة مع الوضوء وفي لف مع كل وضوء فصار عندنا مع كل صلاة أو هنا عند كل صلاة عند كل وضوء مع الوضوء مع الوضوء مع كل وضوء الآن مع الوضوء وعند الوضوء وعند عند كل صلاة فإذا جمعنا هذه الروايات هنا ما يمكن أن يقال أن المطلق يحمل على المقيد لأن هذا يختلف عن هذا تماما هذا عند الصلاة وهذا عند الوضوء مع وجود نوع ملازمة لكنها ليست في كل الحالات ليست ملازمة مطلقة بمعنى أن الإنسان حينما يتوضى قد لا يصلي وقد يصلي ولم يتوضى لساعته قد يكون توضى بعد الفجر ويريد أن يصلي بهذا الوضوء العصر وأكل وشرب ونام عفواً لا يمكن أن نقول نام إلا إن كان نام نوما لا ينقض الوضوء نعم طيب فالمقصود هنا أن الملازمة بين الأمرين ليست مطلقة مع أنها توجد في بعض الحالات مثل من توضأ ثم أراد أن يصلي مباشرة هل يؤمر بأن يستاك عند الصلاة أو نقول إن قوله عند كل وضوء مع كل وضوء مع الوضو عند كل صلاة أن, ذلك أن المقصود بذلك يحصل مع الوضو فيكفيه عن الصلاة هذا إذا كان الصلاة مع الوضو كانت الصلاة تعقبه مباشرة ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله وعليه ماذا يقال؟ يقال هذه الروايات صحة فيشرع الوضوء يشرع السواك عند الوضوء ومعه ويشرع عند الصلاة عند كل صلاة هل هناك فرق بين قوله مع الوضوء وبين قوله عند عند الوضوء أو عند كل وضوء عند كل وضوء مع كل وضوء كل ذلك يمكن أن يحتمل أن يكون محتملا والله تعالى أعلم أن يستاك أن يستاك بين يديه بين يدي الوضوء وفي أثنائه إذا أراد أن يتمضمض أو مع المضمضة فإنه يستاك ويكون محققا للمقصود عند كل وضوء ومع كل ومع كل وضوء فحصل استياكه مع توضئه وعنده سواء قدم الاستياك أو جعله عند المضمضة المقصود حاصل ويكون قد فعل ما أمر به والله تعالى أعلم عند كل وضوء طيب أظنجا الأذان